النعمة معونا الماعون على وزن الفاعول مثل الفاروق المتصف بالمعن بمبالغة بكثرة والمعن الجريان الماعون الجاري جريانا مبالغا فيه الماعون النعمة التي <تصفيق> تجري ولا يسد الطريق أمامها فمنع المعون من الجريان الامساك عن الانفاق وترك الماعون يمعن ويجري انفاق مما رزق الله ومن المعلوم أنه إن يمنع من جريان تمان من المئة الزائد عن حاجته يكون مانعا لما ينبغي أن يجري ويكون مخلا بالإنفاق مما رزق الله ويكون مقصرا في تزكيه نفسه لماذا يأخذ تومانا من المئة ولا يجود به لا يحتاج إليه إذن فهو حريص وطمع لذلك يمنع هذا التمان من الجريان إلى المستحقين أي ما دام يكون شيء من, من الزائل باقيا عندهم ويكون هو ممسكا له غير منفق إياه لا يكون متزكيا كما ينبغي إذن يقتضي تسميه هذا المال زكاه وتسميه ايتائه انفاقا وتسميته معونا ان لا يدع الانسان شيئا مما يزيد عن حاجته شيئا من العفو غير منفق ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو ويسمى هذا المال نفسه صدقه لأن الإنسان حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يكون مدعيا أنه مؤمن أنه عبد لله والعبودية ارتباط خاص بالله وارتباط خاص بنعم الله وبعباد الله الارتباط بالله يتحقق بإقامة الصلاة وارتباط بالامكانيات والنعم وبالله بإنفاق ما رزق الله بقوله أشهد أن لا إله إلا الله يكون مدعيا أنه عبد لله وأنه منفق مما رزق الله منفق للعفو من فإذا أنفق العفو فقد جاء بالصدق يكون قد جاء بالصدق ولكن إذا أمسك عن الإنفاء يكون قد كذب في دعواه أنه مؤمن لذلك يسمى هذا المال صدقة كذلك في القرآن الصدقة والإنفاق والزكاة والماعون وما هو من هذا القدير كلها مستعملة في مجال واحد لكن في الكتب تستعمل الصدقة لغير ما يستعمل له لظة الزفاة حيث إنما يستعملون الصدقة لما يستحب إنفاقه مع أنهم إنما يستدلون على وجوب انفاق الزكاة على الأصنات الثمانية بهذه الآية إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية لم يقل إنما الزكوات للفقراء إنما الصدقات للفقراء يقولون إنما, زكا... إنما الزكاة للفقراء هنا فالقرآن يستعمل كلمة الصدقة لما يستعمل له كلمة الزكاة وكذلك يستعمل إيتاء الزكاة لما يستعمل له الانفاق مما رزق الله وبهذا البيان يتضح انه ينبغي ان يتعلق وجوب الزكاه بكل ما يتمكن الانسان من اكتسابه من النعم والامكانيات وأما حصر الأموال التي تأخذ منها الزكاة في أموال معينة في عصر النبوة فلم يكن ذلك حصرا لكل زمان ولكل مكان بيان هذا أنه قد يوجد من النعم ما يزيد عن الحاجة ولكن هناك من النعم ما لا يزيد عن الحاجة بل أقل مما يحتاج إليه فإنما تتعلق الذكاء بالذي يزيد عن الحاجة وأما الذي يكون أقل من ذلك فلا في المدينة وفي الجزيرة العربية في عصر النبوة كان لم يكن من الأشجار ما تكون ثماره زائدا عن الحاجة إلا شجرة النخل شجرة النخل وشجرة الكر ولذلك قال ذكوا أنفسكم بالإنفاق من ثمار هاتين الشجرتين. لم يقل لا يكلف الإنسان بالإنفاق غير ثمار هاتين الشجرتين. لكن نص على هاتين لأنه لم يكن هناك ما يعطي ثمرا يزيد عن الحاجة إلا هذا. وكذلك. ذكره الأقوات البر والشعير والحمص والعدس وغيرها إنما جاء لأنه لم يكن هناك من الزروع ما يكون ثمارها زائدا عن الحاجة إلا هذه وأما الخيار والطماطم والبطاطة وال والباميا والبرتقال والتفاح والجوز والجاس والكمثره وغير هذه من ثمار من النباتات والأشجار فلم فإما أنها لم تكن موجودة وإما أن الموجود منها كان قليلا جدا كان في حد أن يتفكه به فقط ولذلك لم يوجد لا أنه لا يجب الزكاة إلا في تين الشجرتين وإلا في هذه الأقوال وكذلك ايجاب الزكاة في المواشي في البقر والغنم والإبل إنما حصر الزكاة في هذه لأنه لن يكون هناك من غير هذه المواشي ما يكون في حد زيادة عن الحاجة ولكن قد يأتي زمان آخر يكون فيه الأرنف بمنزلة الغنف يكون فيه الخيل بمنزلة البقر مثلا لا يكون الخيل مستخذة للقتال عليها ولما كانوا يتخذونهاهم وإنما يتخذها الإنسان كما يتخذ البقر والإبن فلم يرد في شيء من سنون رسول الله حصر في تلك الأشياء التي صرح بها وذكر أن فيها الزكاة لم يجد حصر فرق بين أن يقال إن هذا الشيء يجب فيه الزكاة وبين أن يقال إنه إنما يجب الزكاة في هذا وأما قاعدة المبينة مما يتعلق به الزكاة هذه الآية في سورة البقرة الآية المئتين والسابع والستفين ومن المعلوم أن لغة الزكاة ولغة الإنفاق مما رزق الله ولغة الماعون ولغة الصدقة وغيرها تدل على هذا لكن في هذا تفصيل أكثر يا أئدُه الذين آمنوا أنفقوا من طِيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض أما ما أخرجنا لكم من الأرض فيشمل كل النباتات والأشجار والمعادن والحيوانات وبعد ذلك ننظر ما ماذا يزيد عن الحاجة من هذه؟ وماذا لا يزيد الذي يزيد عن الحاجة يتعلق به الذكاء والذي لا يزيد عن الحاجة لا يتعلق به الذكاء وأما ما كسبتم من طيبات ما كسبتم فإنه يشمل كل ما يحصل عليه الإنسان عن طريق العقود والمبادلات البيع والإجارة والجعالة و. غير ذلك من ما هو مبين في بعض المعاملات في لانه لأنه لا طريقة للاكتساب إلا هذين، إما أن ينتج شيء إنتاجاً وإما أن يكتسب من آخر هو أنتجه، ينتج واحد شيئاً. يخرج شيئا من الأرض يزرع أو يعمل في معدن أو يهيئ المجال لتكاثر المواشي فبعد ذلك إما أن يحتاج إليه فيستفيد منه فيكون ما أخرجه الله له من الأرض في يده وإما أن يكون غير محتاج إلى هذا، ولكن هو محتاج إلى شيء آخر. محتاج إلى شيء آخر، فلا بد أن يبيع هذا ليشتري بثمنه ما يحتاج إليه من غيره. وبهذا ينتقل هذا الذي أخرج من الأرض بسبب هذا الرجل إلى آخر لم يكن هو مخرجا له من الأرض، لم يكن سبب الإخراج، ولكن حصل عليه بطريق الكسر. إذن لا يحصل الإنسان على نعمة إلا بإحداه تطريقتين، إما بأن يباشر هو نفسه الإخراج من الأرض يكون سبباً يخرج لكي يخرج الله به من الأرض شيئاً، وإما أن يكتسب ذلك بعقد من العقول، فيقول. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض أي من كل إمكانية تقع في أيديكم ولكن يلاحظ أن الإنفاق إنما يكون حينما يكون هناك شيء زائد عن الحاجة هذا واضح كما بينا في سورة البقرة نفسها. يسألونك ماذا يمتكون قل العطف وأما أن الأمر لماذا حسب قاعدة مقرر عند الأصوليون والفقهاء وهم لا يختلفون في هذا أو لا يختلف جمهورهم في هذا أن الأمر للإجاب إلا أن يصرفه قرينة ولا قرينة هنا صارفة عن الوجود فلماذا يقال أن هذا الأمر للندب هنا وأما حصر ما كسبتم في مال التجارة وما أخرجنا في تلك الأصناف من الأموال فقد تحدثنا عنه سابقا أنه لا دليل عليه ولا ينبغي أن يقال بهذا الحقيقة الحقيقه أنه قد التبس التبيين من فعل رسول الله فإنما أراد رسول الله بما جاء به في مجال تنفيذ الأوامر الصادرة في مجال الانفاق مما رزق الله ببيان القواعد والضوابط الكلية ولكنه بينها بتوجيهات خاصة و خاصة وما كان يريد أن يحصر تلك القواعد العامة في تلك الجزئيات المحدودة المعينة، فالقاعدة العامة أنه يجب أن الانفاق من ما قد كسر ومن ما قد أخرج منا، ولكنه بين أن هذا قد ينحصر في ظرف من الظروف في أشياء. محدودة لأنه ليس كل ما يخرج من الأرض زائدا عن الحاجة وليس كل ما يكسب زائداً عن الحاجة وإنما ينفق مما إنما ينفق ما يزيد عن الحاجة ولكن أخذ هذه التدينات من بعد ذلك بأظني أنها تحديدات فقيل أنه لا يجب الزكاة إلا في هذه فرصناك من الأموال وننبري أن نشير إلى أن الزائد عن الحاجة ما يزيد عن ما نذكره في ما يزيد <تصفيق> الزارع الذي يكون عيشه على زرع يزرعه في أرض يكون ما يحتاج إليه ما يكفيه من حين يحصد الزرع إلى مرة أخرى يحصد الزرع فإن كان زرعه كل عام مرة فإنه يأخذ من حصيلة زرعه ما يكفيه لعام واحد في معكله ومشربه وملبسه ومسكنه و في معكل وملبس ومشرب ومسكن من يمونهم ويجب عليه الانفاق عليه يأخذ ما يكفيه لعام واحد في هذه وما يحتاج إليه في مواصلة الزرع في الاستنبار في الزراعة فيجد فلا يكون أرضه مما يزيد عن حاجته ولا يكون الوسائل التي هو بحاجة إليها في الزرع مما يزيد عن حاجته ولا يكون ما يتوقف عليه الزراعة زائدا عن ما هو بحاجة إليه وهكذا الذي يعمل في التجارة يكون رأس ماله مما هو بحاجة إليه وليس زائدا عن ما هو بحاجة إليه ينظر إلى طاقاته ووسعه فما يتمكن من توظيفه من مال فانه ليس زائدا عن حاجته واما ما لا يقدر عليه ويبقى محبوسا لا يوظف في التجاره ولا يعمل به في شيء من المجالات ولا ينفق فذلك مما يزيد عن الحال وهناك أمور أخر كذلك يكون إبقاء المال لها جائزا، فالشاب الذي ليس متزوجا يكون ما يحتاج إليه للتزوج غير زائد عن حاجته والذي ليس له مسكن يكون ما يحتاج إليه من المال لبناء مسكن غير زائد عن حاجته. والذي يكون مريباً يكون ما يحتاج إليه في معالجة نفسه غير زائد عن حاجته. والذي يكون متعلماً مريداً للتعلم يكون ما يحتاج إليه لتعلمه غير زائد عن حاجته. وهكذا. إذن دائرة الحاجيات. واسعة ليست كنا يغنى في باب الهدان بهذا تبين ان الزكاة تتعلق بكل شيء بالشرط ان يكون هناك زائد عن الحالة واما النصاب فنقول ان الانصبة كذلك من التبيينات ولم تكن من التختيجات لأنه يجب أن يهيأ مجال يحقق فيه تذكية النفس وتذكية النفس إنما تتحقق بالإنفاق بإنفاق ما يزيد عن الحاجة فكان رسول الله يعين نصابا لمال من الأموال يكلف الناس بأن يكلف من يملك ذلك النصاب بأن يخرج شيئا من ماله لتصرفه الحكومة على مستحقه وسنبين بعد ذلك في بيان زمان فرض الزكاة بعض ما يحتاج الى بيانه في هذا المجال فهو كان ينظر الى مستوى المعيشه في المدينه وفيما حول المدينه وكان ينظر الى حاجات الناس وإلى الظروف والملابسات المتعلقه بمعيشه الناس وعلى اساس النظر الى هذا كان يعين نصابا من الانصفه وما كان يحدد أنه يجب دائما أن يكون هذا هو النص. لماذا؟ لأن الأصول الكلية مقررة في القرآن وكل ما يأتي به هو من التبينات فإنما هي في خدمة تطبيق هذه الأصول وفي ظروف أخرى وفي ملابسات أخرى يلاحظ أن ارتباط تلك الأوصية ضرر بتنفيذ في تلك الأصول. ويتبين بذلك أن أمره كان تبينا لا تقديدا أي هدانا بذلك إلى أن لأنه يجب أن ننظر إلى مستوى المعيشة في المجتمع في كل زمان وفي كل مكان وأن ننظر إلى ملابسات وظروف المعيشة ونعلم بذلك مقدار النصاب وكذلك قدر الذكاء العشر وربع العشر ونصف العشر هذه كذلك من التبينات ومذكر وال... هنا ما أشرنا إليه قبل قليل من المعروف عند الفقهاء أنهم يقولون إن الزكاة إنما فرضت في السنة الأولى من الهجرة هذا واضح في الكتب مذكور ولكن من المعلوم كذلك أنه قد جاء لفظة الزكاة وما يعطي معناها في كثير من الآيات المكية فكيف يوفق بين هذا وذاك؟ كيف يوفق بين آآ مجيء الزكاة وإجاب الزكاة في آيات مكية وفي سور مكية وبين قوي الفقهاء إنما فرضت في الزكاة في المدينة لو كان ما فرض في العهد المكين بغير لفظ الزكاة لكان هناك مجال لأن يقال إنما فرض كان شيئا آخر وإنما فرضت في الزكاة في المدينة ولكن إنما جاء البيان بلفظ الزكاة الجواب أن هناك أمرين قد حصل بينهم التباس وظن أمرا واحدا وبذلك جاء هذا القول بأن الزكاة إنما تضبط في المدينة قد تبين بما سبق أن الزكاة إنفاق ما يزيد عن الحاجة لتزدية النفس وفي الأهل المكي أنه لم يكن هناك مجتمع إسلامي وحكومة إسلامية كان المكلف بإخراج الزكاة مالك مالي نفسه كان كل واحد موكولا إلى تقواه ينظر في ماله ويأخذ الزائد العفو وينفقه على من يحتاج إليه من المساكين وهنا نشير إلى مسألة هي أنه لا يجب دفع المال إلى المسكين والفقير المؤمنين، لأن الآيات المسكية الآمرة بالإنساق على المساكين بأطعام المساكين لم تحدد واحدة منها المسكين اللي يكونه بل المؤمنون في في أواي العهد المكي ما فهموا مساكن كانوا مساكين، كانوا شباباً لا يحتاجون إلى لا, لا يسمى واحد منهم مسكيناً. وما كان يوجد اجتماع بينهم المسكين المعذار كانوا يأمرون بأن يطعموا المسكين ومن الخطأ أن خصصا لتأوز ذكاتي بريء مؤمنين في العهد المكي وفي كل فترة تشبه ذلك العهد إنما يُكل إخراج الزكاة من المال إلى تقوى المؤمن نفسه يقال عليك أن تنظر في مالك وتأخذ الزائد وتنفقه ولكن في العهد المدني في عهد قيام الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي تقتضي أمور أن تتولى الحكومة جمع بعض مال الزكاة وإيصاله إلى مستحقه بعض مال الجفاح لا كله في المجتمع المدني يكلف الحكومة بالنظر في مستوى المعيشة وفي مقادير أموال الناس اللي تقرر أنصبها ومقادير الاموال الزكويه ويجب عليها ان تعين عمالا يقومون بجمع ذلك القدر من الزكاه لينفقها على مستحقين قد ذكرهم الله وفي مجالات معينة قد عينها كتاب الله ولكن ليس ما تاخذه الحكومة كل الزكاه لأن هذا القانون التنفيذي الذي يخر... تقرره الحكومة لا يمكن أن يكون قانونا دقيقا يأخذ من كل واحد كل اصله لأن القانون إنما يقرر بحيث يعم الناس كلهم والمستويات ومقادير الأموال مختلفة فلا يمكن أن يكون قانون واحد يستخرج من كل أحد ما يزيد عن حاجته. إن ما يستخرج بذلك القانون بعض ما يجب أن ينتقه ويبقى البقية ينتقه الرجل كما كان ينتق في العدل مكتف. سراً وعلانية ينتق ما بقي. بعدما أخذت الحكومة، وفي الحقيقة الذي فرضت في المدينة جمع الحكومة لبعض الأموال الزكاة لا لا الزكاة نفسها، الزكاة إنما فرضت في مكة وفي أواين العهد المكي. الأبوذية إنما تتحقق بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. و. ينبغي أن يؤمر العبد بإيتاز ذكاته والإفاق لما رزقه الله في أول عهدي في أول زمان عبوديته ذيتي وفي أوائل العهد المكي، ولذلك نجد السور الكصار النازلة في أوائل العهد المكي ممنوئة بالأمر بإفعال النفعيين وإفاق عليهم من المال. بل نجد أنه, أنه إنما يدخل الكافر جهنم بسبب أفعال معينة واحد منها عدم إطعام المساكين يقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين تلك علاقته بالله وهذه علاقته بالناس فليس له اليوم هنا حنين لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لأنه لا كان لا يحض على طعام يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في قالوا